بسم الله الرحمن الرحيم حامد دزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم اختلاف الليل والنهار وما زل الله من السماء من رزق وما زل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون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 مُشَيِّئَ أَوْلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِي بِأَمْرِهِ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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاهوا العلم بغيا بينهم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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضِهِمْ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ الْنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْقَوْمِ الْقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَتَرَحُ السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ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 او ابدل لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم لن نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولم که